يعلم ما ينج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل مِنَ السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض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 فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يبعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين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 بَشَّرَكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا غُرْلٌ لَقَدْ كُتِبَ قُْ قلَ رجع وَ أَكُمْ فَْتَمسُورَ فَظُ بَبَينَهُم بِسُوللَهُ بَابُ ذطلُهُ فيِيهِ الرَّحمَةُ وَضَاهِرهُ مِنْ قِبَ لهِ العزَاب ينَادُ نَهُم أَلَم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربختم وارتدتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور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 119. وكثير منهم فاشقون 110. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم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 وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَالزِّينَةُ وَالتَّفَاخُرُ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا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 لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويحمرون الناس بالبخر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 ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اسْتَبَقُوا الْعِلْمَ رَأْفَةً ورهبانية ابتبعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتضاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون